إن سَلُّوا الْقِيَّ عَلَيْكَ قَوْلاً فَقِيلَ إِنَّنَا شَيَّةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَضَعُ وَأَقَوَّمُ قِيلَ إِنَّ لَكَ فِينَهارِ سَبْحَةٌ طَوِيلَةٌ وَالْكُرِسْمَ رَبُّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِهِ لَا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا لا اله الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذني والمكذبين قل ان ومهلهم قليلا